وأما من بخن واستغنا وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردا إن, إن علينا للهدى وإن وَإِنَّ للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تنظى فأنذرتكم نارا فأنذرتكم نارا